لقد أرسل دُونَ نَفْعٍ لِلنَّاسِ وَلَا مَنَافِعَ لَمَّا مَضَى مَنْ صُرِغُوا رُسُلُهُ الله قوي عزيز ولقد كَثِيرٌ مِّن نُّجُومِ فَاسِطُونَ ثُمَّ قفينا تَبَعَ ظُرًا فَتَنَّ وَرَحِمَهُ وَرَهْبَانِيَةٍ بِتَدَوُّغَمَ كَتَغَنَّى يا استذا ان تنلنينا امنوا من وكثير منهم فامسف يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم دونه ويوفر لكم والله غفور رحيم لأن على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من أشاء والله tratta